اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات اقرا فالجاريات يسرا فالمقسطنات امرا ان ما تعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء 111. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 113. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 119. فقربه إليهم قال ألا تأكلون 110. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 111. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت, وقالت عجوز عقيم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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَأَمْدَدْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّاهِدٌ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَافِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لكم منه نذير مبين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 اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ وَفِينٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا من يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ